الأولى يا بلدي والتانية بلدي والتالتا بلدي الأولى بلدي والتانية بلدي والتالتة بلدي <تصفيق> الأولى بلدي بسرطا جوه موعا <تصفيق> الاولى بلدي الاولى بلدي بصلت انجو لي ودل موصوف والثاني يا بلدي بقول للكيل ما بلا لي الاولى بلدي الاولى بلدي بسلطن جو موالي ود الموصوف والثانية بلدي بقول الكلمة بالعالم العالم يا بلدي وثالته بلدي يا كن زي ومالي ومال وشه الاولى بلدي بصلطا جورما وعالي ودى الموسوس الاولى بلدي الاولى بلدي بصلت الجوي موالي ودا الموسوط والثاني يا بلدي والثاني يا بلدي بقولي الكلمة بالعام والثالثا بلدي والثالثا بلدي لكن شو عايز ومالي ومال وشو تحن تحن بالحط يا بلدي ما الحق و البلد غرىっていう التعالى يا بلدي لديل عصحة تحن liter either تحن تعالى yeah بلدي يجد قال الذي دليل عن صحة البنيان والد موصول الاول يا بلدي بلدي والثاني بلدي بلدي الاول روحي بلدي والثاني يا بلدي